نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 وقتلو يوسف فأوطرحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين قال قائلٌ منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه قافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا اللخاسون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إلَيْهِ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل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 وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولادا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحيان الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به و فَمَا هَمَّ بِهَا لَوْلا أَرْوَى أَبْرَهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ والفحشاء إِنَّ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 من قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 وأعتدت لهن متكاء وَآتَتْ كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطع عن أيديهن وقلنا حاش, وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 أصب إليهن، أصب إليهن، وأكون من الجاهلين، فاستجاب له ربه، فصرف عنه كيده، إنه هو السميع العليم. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين.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 وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع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 قال تزرعون سبع سيل ندأب فما حصدتم فذروه في سبله فما حصدتم فذروه فِي سبله إلا قليل من ما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا من ما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ رُجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكِيْدِهِ النَّعَالِيٌّ قَالَ مَا خَطَبْكُنَّ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين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 قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به, لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 ولما دخلوا من حيث امرهم ابوههم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاه وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء ابيه حمل بعير ولمن جاء ابيه حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء انكم كاذبين. قالوا جزاؤه موجود في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه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 إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا لَجِيَّةٌ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ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 هو هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَabْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَabْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهب فتحسسوني يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا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 كم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم إن إني لا أجد ريحا يوسف إني لا أجد ريحا يوسف فلو لا تفندون قالوا تَالَ اللهِ إنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَديمِ فَلَمَّا أَنْجَى الْبَشِّرُ الْقَوْمَ عَلَى وَجْهِهِ فَرَتَّدَ بَصِيرَةٌ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أَبَانَ نستغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربّي. قال سَوْفَ أستغفر لكم ربّي. إنه هو الغفور الرحيم. 122-فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال, وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين 123-ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا 125-وقد أحسن بي إذ من السجن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 لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون